بوك في البنك في البنك هلوى نابط التّيل أريد أن أفتح حساباً حساباً. هنا جواز سفري. هنا جواز سفري. يا تسعة وهذا عنواني. وهذا عنواني. هل وانطلت طرها تيلاني؟ أريد إيداع نقود في حسابي. أريد إذا نقود في حسابي أريد سحب نقود من حسابي أريد سحب نقود من حسابي. أن أريد كشوف أن أستلم كشوف حسابي ألوان لونستا أريد أن أصرف شيكا سياحيا. أريد أن أصرف شيكا سياحيا. كم كان كباريات كم قيمة الرسوم؟ كم قيمة الرسوم؟ مئين مينون بتاع أين ينبغي أن أوقع؟ أين يجب أن أوقع؟ مينا أنتظر بنكي من ألمانيا. انتظر تظروا من ألمانيا. هنا رقم حسابي. هنا رقم حسابي. أوفات كرهات هل وصلت النقود الفلوس؟ هل وصلت النقود؟ من تحت أصين وايتا نمرة أريد أن أصرف هذه النقود. أريد أن أصرف هذه النقود. منا تارفيتن أوس دولاريتا. أحتاج لدولارات أميركية. أحتاج لدولارات أميركية. أعطني سيرتك من فضلك. أعطني أوراقا نقدية صغيرة. من فضلك. أعطني أوراق نقدية صغيرة. أين كتالا بانكي آوتوماتيا؟ هل يوجد هنا صراف آلي؟ هل يوجد هنا صراف آلي؟ كم المبلغ الذي يمكن سحبه؟ المبلغ الذي يمكن سحبه؟ أي بطاقات ائتمان التي يمكن استعمالها؟ أي بطاقات التي يمكن استعمالها. web www.book2.de löydätte uusimman versiomme sekä voitte tutustua kirjoihimme.